قال هذا رَحْمَةٌ من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دَكَّاءَ وكان وعد ربي حقا قال ذو القرنين هذا السد رَحْمَةٌ من ربي يعني رحمة من ربي بالناس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 إذا يجمعون جميعا للحساب يحاسبون على أعمالهم والجزاء يجازون على أعمالهم ولأجل القصاص فربنا يقتص لبعضهم من بعض والذي ظلم حتى ولو شيئا يسيرا يؤخذ منه والمظلوم يعاد إليه حقه حتى ولو كان يسيرا الآية المئة وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا وأظهرنا جهنم للكافرين إظهارا لا لبس معه ليشاهدوها عيانا وهذه الآية قف عندها مليا فربنا يقول وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا من الحكم في إخبار الله عز وجل بذلك أن يصلح الإنسان ما بينه وبين الله وأن يصلح ما بينه وبين الناس وحتى ما يصلحه فيما بينه وبين الناس فهو يقصد بذلك وجه الله تعالى وعلى الإنسان أن يخاف من هذا اليوم وأن يستعد له دواما وأن يصور نفسه وكأنه تحت قدميه كما قال الصديق رضي الله عنه كل مرء مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. فعليك يا الكريم أن تتصور هذا وتتصور انه ليس بينك وبينه إلا أن تخرج هذه الروح من الجسد فهو نفس يذهب ولا يعود وحينئذ تنتهي حياتك والذرك السعيد من ترك أعمالا صالحة تبقى والشقي من بقيت له ذنوب بين الناس تبقى فليحرص الإنسان على استثمار الزمن والعمر وليحرص الإنسان لا يترك ذنبا يبقى وليحرص الإنسان على الحسنات الباقية الآية الحادية بعد المئة الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا اظهرناها للكافرين الذين كانوا في الدنيا عميا عن ذكر الله لما على اعينهم من حجاب مانع من ذلك وكانوا لا يستطيعون سمع آيات الله سماع قبول تأمل ربنا يقول الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكر أي أظهرنا جهنم للكافرين الذين كانت أعينهم مغطاة عن النظر في آيات الله وتدبرها وتعاموا عن قبول الحق واتباعه كما قال تعالى وعلى أبصارهم غشاوة قال سبحانه صم بكم عمي فهم لا يعقلون قال وكانوا لا يستطيعون سمع أي وكان الكافرون لا يطيقون سماع كلام الله الآية الثانية بعد المية أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا أفضلنا الذين كفروا بالله أن يجعلوا عبادي من ملائكة ورسل وشياطين معبودين من دوني إنا هيئنا جهنم للكافرين منزلا لإقامتهم نسأل الله العافية والسلام الآية الثالثة بعد المئة قل هل ننبئكم بالأفسرين أعمالا قل أيها الرسول هل نخبركم أيها الناس بأعظم الناس خسرانا لعمله وتأمل هذا الخطاب لاجل التشويق فيشوق الإنسان حتى لا يكون من أولئك الآية الرابعة بعد المئة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 أن يقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويفهم القرآن الفهم الصحيح لأجل أن يكون عمله خالصا صوابا الآية الخامسة بعد المية أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقاء فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أولئك هم الذين كفروا بآيات ربهم الداله على توحيده وكفروا بلقائه فبطلت أعمالهم لكفرهم بها فلا يكون له يوم القيامة قدر عند الله فالإنسان يسعى بالأعمال الصالحة بالخضوع إلى ربه أن يكون كريما عند الله تعالى الآية السادسة بعد المياه ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا اياتي ورسلي هزوا ذلك الجزاء المعد لهم هو جهنم لكفرهم بالله واتخاذهم آياتي المنزله ورسلي سخرية وذلك الإنسان يعظم آيات الله ويعظم رسل الله صلى الله عليه وسلم ويهتم باخبار النبي صلى الله عليه وسلم ومنها شمائله صلى الله عليه وسلم ومعجزاته ودلائل نبوته وخصائصه ويبثها بين الأنام للمسلمين ولغير المسلمين فيعظم الإنسان ما عظمه الله تعالى ولما ذكر الله جزاء الكافرين ذكر جزاء المؤمنين فقال الآية السابعة بعد المئة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا إن الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات كانت لهم أعلى الجنان فالفردوس أعلى الجنان كانت لهم أعلى الجنان منزلا لإكرامهم وذلك إنسان عليه بعلوم الهمة وعليه أن يطلب الجنة ويطلب الفردوس كيف يطلب؟ يطلب الأعمال الصالحة وبالإخلاص وبمجاهدة النفس وبالمرابطة على الطاعات الآية الثامنة بعد المئة قائدين فيها لا يبغون عنها حولا، ما كثين فيها أبدا، لا يطلبون عنها تحولا، لأنها لا يدانيها جزاء. الآية التاسعة بعد المئة.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 ولو أتينا ببحور أخرى لنفدت أيضا فربنا جل جلاله هو العظيم وهو العليم والإنسان يسأل ربه أن يؤتى من العلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح الآية الأخيرة من هذه السورة المباركة قُل انَّمَا أنا بشرٌ مثلكم يوحى إليَّ أنَّ ما إلهكم إلهٌ واحد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 فمن كان يخاف لقاء ربه فليعمل عملا موافقا لشرعه مخلصا فيه لربه ولا يشرك بعبادة ربه احدا من فوائد الآيات إثبات البعث والحشر بجمع الجن والإنس في ساحات القيامة بالنفخة الثانية في الصور إذن يكون هذا النفخ ويجمع الخلق ويجازون ويحاسبون ويقتص لبعضهم من بعض ولذلك يوم القيامة هو يوم عظيم جدا يدان الإنسان فيه لله تعالى بأعمالهم أن أشد الناس خسارة يوم القيامة هم الذين ظل سعيهم في الدنيا وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا في عبادة من سوى الله وعلى سانة علم دواما ليصحح العمل لا يمكن حصر كلمات الله وعلمه وحكمته وأسراره ولو كانت البحار والمحيطات وأمثالها دون تحديد حبرا يكتب به فسبحان ربي العليم ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد